Thank you. العالم تدعني طهر قلبي طهر فكري اسمع سراخي وانقذني طهر قلبي Tahir Fakiri, a and يا <تصفيق> سعى Kirim salaf tu عدتك ناسيتك لم تعد انت سو انت تعلم اني احبك من قلبي من قلبي قد سمعي عفف نظري وعدك أمشي خلفك مهما خلفت في وعدي طاهرني طاهرني يا سؤ تعلم اني فرحا ب be ta har ni yes, I قلبي اسم الأب وليب نورق الكدس إله الواحد أمين ربنا بعت لكل وعسفين رسالنا ياريت نسمعها ونعمل بيها ربنا بيقول لنا ليه يا ابن انت بعيد عني ليه انت تتركني ونسيني ليه انا كلما ما اجيلك واقرب منك انت بتبعد عني وبتنساني ليه في كل مكان بكون جنبك انت تدص لصاحبك وبتنساني ليه حتى في بيتي وانا واقف جنبك وما استنيك تكلمني عليك بتكلم صاحبك وتنساني ليه يا ابني ده انا بفرحك وانت على طول تحزنني ليه يا ابني نسيني اطلب مني تعالى تعالى استمتع تعالى افرح معايا بتدور على الفرحه بره من عند كل الناس وانا سبب الفرحه وأنا مصدرها بتدور على الأمان في أصحابك وفي احبابك وأنا كل أمانك وضمانك سامحنا يا رب بس هو ده فعلا إحساسك هو ده إحساسك في كل مره بتبقى موجود معنا فيها في كل قداس بتحضروا معنا في ايه في كل اجتماع في كل حاجة في الكنيسة يا رب هو ده فعلا بيكون احساسك سامحنا يا رب ان احنا بنهملك وبنتركك وبننسك وبنشكرك ان انت عمرك ما سبتنا حتى واحنا بنتركك و عنك انت بتقرب مننا يا رب ياما بتحش عننا حاجات كتيره وحشه ياما بتشيل عننا امراض ومشاكل مشاكل واحنا من اول موقف ننساك احنا يا رب مش بنفتكرك غير في افرحنا مش بنفتكرك في افرحنا كمان نفتكرك بس لما في نصرخ لكن لك انت ليه نسينا يا رب ليه نسينا اللي تاركنا ليها منا وانت بتبقى سمحت بالضيقه عشان تسمع صوتنا عشان احنا وحشناك احنا وحشناك عايز اقولك ان انت كمان وحشتنا قوي يا رب حي انت وحشتنا قوي يا رب احنا عنينا وحشة وافكرنا وحشة عشان كده مش بنشوفك احنا قلبنا مليان بحاجات دانية عشان كده مش بنحس بوجودك يا رب ادخل يا رب واطرد كل ظلمة جوانا اطرد الظلمة من جوه قلوبنا يا رب ارجوكم لنا بالسلام ارجوك يا رب نور عينينا خلينا نشوفك خلينا يا رب نكون شهدا. بافعالنا وبتصرفاتنا وبسلطنا خلينا يا رب في كل لحظه نبقى شهداء خلينا نبقى شهيد في وقتي وشهيد بتعبي وبمجهودي وشهيد بفلوسي وبكل ما املك يا رب يا رب احنا مش احنا ولادك مش عايزينك تسعدنا ولا تزعل مننا يا رب ومش بيكون قصدنا نزعلك يا رب انا عارف دلوقتي إن أنت بتقول ان انت مسامحنا بس كمان يا رب اسندنا وساعدنا يا رب اسندنا وساعدنا ان احنا نقرب منك كل ما نطلع سلمتين هنقع واحده ونطلع اثنين تاني لكن مش نطلع اثنين ونقع اربعه يا رب اقف جنبينا يا رب واسندنا ارجوك اسمع لصلاة كل ولادك دلوقتي يا رب كل واحد فيهم هيقف يتكلم معاك دلوقتي يا رب اسمع لي ارجوك ولمس قلبه وشيل الظلمه اللي جوايه يا رب يا وصعد يحدد هدفه يا رب ارجوك يا رب أنا أعرف إذا أنت فرحت بنا دلوقتي يا رب لأن في كتير أنت سمعت صوتهم كان نفسك تسمعه من زمان يا رب أرجوك يا رب إقبل كل صلاتنا وسندنا وسعدنا وطهرنا ونقينا يا رب إدينا صفات الشهداء يا رب أرجوك أرجوك يا رب ثبت أساس كنيستك، نمي كنيستك يا رب وثبت أساسها خلينا يا رب نعمل معاك يا رب في كنيستك يا رب خلينا يا رب كل واحد فينا يساعد واحد بس من ولادك يا رب ان هو يقربوا منك اكتر واكتر يا رب لو كل واحد قرب واحد هنبقى كلنا يا رب معاك يا رب وكلنا واحد يا رب ارجوك اسندنا طهرنا يا رب شيل من جوانا اي حاجه تبعدنا عنك انت عارف ان احنا ضعاف و احنا شباب بس انت يا رب ساعدنا ارجوك يا رب خلينا زي الشهداء هدفنا السما يبقى هدفنا هو انت بس يا رب هدفنا انت بس يا رب ويبقى عندنا غير عليك وما محدش يقول عنك كلمه وما يبقاش السبب انك تقال عنك كلمه وحشه يا رب ويبقى عندي غير على كنيستك وعلى بيتك يا رب واهتم في كل حاجه فيها يا رب ارجوك يا رب تحول نظرتنا من الانتقاد للعمل والفعل يا رب أرجوك طلع كل موهبة جوانا أرجوك يا رب يسوع. بارك يا رب أرجوك في الاجتماع. بارك في ولادك الموجودين وهات ولادك الغايبين وبارك فيهم انت عارف ظروف كل واحد يا رب وعارف مين اللي جه رغم شغل ورغم تعبه ومين اللي ما جاش وهو فاض يا رب هتولدك البعاد أرجوك يا رب انت وزن قلوبنا اسندنا وساعدنا أرجوك يا رب يسوع يا رب وأخينا ويسأخينا بشفاعة أمنا العدر أم النور ورئيس الملك جل مخيل والقديس العظيم الأمام آر وكل مساف الشهداء والقديسين اسمعنا واستجيب لنا عندما نسرخ لك بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم لنا يا رب زنوبنا كما نغفر نحن أيضا المزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشعبين للناس يسوع ربنا لأننا لك